وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم ينقر منهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من